يَسْأَلُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّو لَوْ أَنَّهُمْ دَافُون فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ يَسْأَلُونَ عن أنبائكم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 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وَصَدَقَ الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما